لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية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 تمذكّر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم.